بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم والله على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد الموضوع فما سنعتم نأخوض من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم والغلوة وإنما أهلك من كان قبلكم الغلو وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لحفر الجمال الذي يريد أن يرمي به صلى الله عليه وسلم جمعة العقدة وإنه هو حصن متوسط ليس بالكبير ولا بالكبير وإنما هو بقدر حصن خلف أي الذي يحدث على الأصابع فلفظه صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة ثم قال أمثال هؤلاء أرمو وعياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فكان هذا الحديث قاعدة في الدين يرجع إليها لأنما العبرة لعموم اللغض لا بخصوص الشبب فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين دينا سمحا سهلا قيما قل إنني أداني ربي إلى صراط المستقيم دينا وقينا ملة إبراهيم حنيفا مستقيم وما أنا من المشركين فهذا الدين دين قيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أمر إلا ليعبدوا الله مطلقين له الدين ونفاء ويقيم الصلاة ويؤث الزكاة وذلك دين قيم الدين القيم هو الدين المعتدل الذي لا وجاج فيه لأن القيم والمستقيم معناه المعتدل الذي لا وجاج فيه كما قال تعالى اهدل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الظالمين الصراط المستقيم هو المعتدل فما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما قرأ قوله تعالى وأن هذا قراط مستقيما تتبعوه ولا تتبعوا الشبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تعقلون فذلك مصاكم به لعلكم تتقون فقد خط صلى الله عليه وسلم خطا معتدلا وخط على جنبتي هذا الخط المعتدل خطوطا معوجه يمينا وشمالا فقال للخط المعتدل هذا صراط الله وقال للخطوط التي عن يمينه وشماله هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه موضحا بذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الشبر فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصرق به لعلكم تتقون هذا هو الدين دين الاعتدال دين الوسط بين الإفراط والتفريق. دين الوسق بين الغلو والتساهل كما أن هذه الأمة أمة الوسق أمة وسق بين الأمم ليس فيها غلو تغلو النصارى وليس فيها تساهل وتفريق تفريق اليهود وتحللهم من شرائع الله سبحانه وتعالى وإنما هذه الأمة وسط بين الغالي من الأمم وبين الجافي المتساهل المفرد من الأمم فما قال تعالى وَفَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لتكونوا شهداء على الناس فلا يصلح للشهادة إلا الوسط وهو الخيار العدل الخيار العدل ولم يكون خيارا عدلا إلا إذا كان وسطا في الحق لأن ما خرج عن الوسط فهو طرف ما خرج عن الوسط فإنه يكون طرفا والطرف على خطر والوسط فيه الطمأنينة وفيه الأمن أما, أما الطرفان أو الأطراف فإنها على خطر وفيها الخوف ومن الناس لن يعبد الله على حرق يعني طرف حين أصابه خير رقم أنده وإن أصابته فتلة من قلبا على وجهه هذا هو دين الله جل وعلا الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وضج الوسط كما جسرنا ضد الوسط الأطراف فإن كان الخارج عن الوسط فإنه يسمى بالغالي والقروض إلى التشدد يسمى غلوا وإن كان خارج عن الوسط متساهلا متلاعبا فإنه فإن هذا يسمى بالتشاهل والتفريق والإضاء صاحبه يسمى بالمتساهل في دين الله المفرط في دين الله المذريع لدين الله المتبع لشهواته وحوار من دون الله عجبًا ممن استخلى إلهه حوار واتبع شهواته ورغباته وإن كانت مخالفة لدين الله عز وجل ومحل كلامنا الآن هو الغنوب لأن المتشاهل والمضيع هذا معلوم أنه ليس على حق المتساهم دين الله والمضيع هذا معلوم للناس كلهم حتى هو عند نفسه معلوم لله على غير حق لكن الغالي والمتشدد هو أنه يوهم الناس او يوهم نفسه أنه على دين وأن فعله هذا محمود وأنه زيادة خير زيادة الصلاح فلذلك ناسب الكلام عن الغلو خاطر لأن خطر الغلو خطير لأنه يرى أنه على حق وأيضا الجهال وكثير من الله يرون أنه على حق يقول هذا الجيادة الخير وهذا الجيادة الصلاح وشرص على الخير أن يسمى يصنع الخطر العظيم يترك الدين بهذه الطريقة ويقال من لم يتشدد فليس على دين يرى كثير من الجهال حينما يرى الغالي ويرى المتوسط فإنه يقول هذا الغالي هو الذي على الدين أما هذا المتوسط فإنه متساعد لذلك مصيبة الغلوب مصيبة عظيمة ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى من الغلوب في كتابه الكريم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 سبحانه أن يكون له ولد وقال سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تستجعوا أهواء قوم قد من قبل وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل غلو النصارى كثير ومن أشبه والعياد بالله غلوهم في المسيح قلوبهم في المسيح عيت بن مريم عليه الصلاة والسلام رسول الله غلوا فيه حتى جعبوا أنه هو الله رفعوه أما ارتدت البشرية وادعوا له الإلهية وجعبوا أنه هو الله أو ابن الله أو ثالث تلافع فهذا قلوب في شخص حتى رفع فوق منجلته التي جعله الله فيها حيث عليه الصلاة والسلام رسول بشر مخلوق مولود من الأم يأكل الطعام كغيره من الأنبياء ليس فيه شيء من الأنبياء ولا من الغبوبية والذي أوقع المصارى في هذا هو الغلو الحياة بالله حتى أخرجهم من الدين وجعلهم مشركين لسين بالله عز وجل الله سبا قبيحا حيث نسبوا له الولد وهو سبحانه وتعالى منزه عن الوالد والولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوة أحد هذا من غلوب لفارة ولهم غلوب كثير في أمور في أمور كبيرة لكن هذا والعياذ بالله أشد بالغلوب والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك بحقه صلى الله عليه وسلم أن يغلق الرسول صلى الله عليه وسلم كما غلق بالمسيح قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرس النصارى ابن مريم إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله لا تطروني الإطراء معناه شدة المدح يعني لا تغلوا في مدح وتزيدوا في مدح فيجركم ذلك إلى غلو النصارى في المسيح مدحوه حتى خرجوا به عن البشرية ووصفوه بالربوبية والإلهية تعالى الله عما يقولون فالرسول صلى الله عليه وكل من كمال نصحه لأمته وشفقته ومن كمال بيانه صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك فقال لا تطروني يعني لا تغلوا في مبحي وتزيدوا في مبحي حتى نخرج بكم ذلك إلى الغلو الذي وقعت فيه المصارى في حق المسيح عيسى بن مريم على الصلاة والسلام ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى المنهج الفحيح في حقه صلى الله عليه وسلم فقال إنما أنا عبد عبد لله عز وجل عبد كما الله سبحانه وتعالى سبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نهيرا قال سبحانه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يدعن له عوجه قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وقال سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بشورة من نهلة فسم الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا عبدا لله عز وجل والعبد لا يُعبث وليس له حق أو, أو الألوهية وإنما هو رسول إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله هذا وصفه صلى الله عليه وسلم أنه عبد رسول وهذا أشرف مرتبة هلالها البشر أما الربوبية والألوهية فهي حق لله جل وعلا لا يشاركه فيها غيره فلا ينفع ولا يضر ولا يفلق ولا يرجف ولا يخلق ويميس إلا الله جل وعلا لا يطلب شيء من ذلك من مخلوق لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره. هذه من خصائف الله التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا فالغلو نحتاج إذن إلى بلان معناه الغلو نصدر بالغلاء يغلو غلوا مثل عالى يعنو علوا نصدر غلاء يقال غلاء الشيء إذا يقال غلاء غلاء الماء على النار إذا اشتد من الحرارة وخرج عن الإناء وتناثر يمينا وشمالا يقال غلى الماء على النار إذا اشتد من الحرارة وخرج عن الإناء عن قبل وتناثر هذا بمعنى زاد زاد عن الحد يقال غلاء السعر غلاء السعر إذا زاد ثمن الأشياء في الأسواق غلاء يعني زاد غلاء السعر يعني زاد عن حده المعروف فالغلو لغة الزيادة عن الحد هذا هو الغلوب الزيادة عن الحد ومعنى الغلوب في الشاع الزيادة عن المسروق الزيادة عن الحد المسروق الزيادة عن الحد المشروع نسمى غلوب siege عن الحد المشروع نسمى تساهلاً وتفريطا وإضاعة فهما على طرفي نقيض هذا هو الغلو لغة وشرعة الذي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة حذر من الغلو كما في الحديث الذي جعل عنوانا في المحاوة قال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلوة فإنما أهلك من فال قبلكم الغلو وكلمة إياكم هذه كلمة تحذير كلمة تحذير وتنبيه والغلوة منصوب على التحذير إياكم والغلوة يعني احذروا يعني إياكم اسم ذعن أو قائم مقام اسم الفعل معناه احذروا احذروا الغلوة فالغلوة منصوب بقوله اياكم اياكم الغلوة احذروا الغلوة ثم بين صلى الله عليه وسلم بين صلى الله عليه وسلم ان شكمه من هذا التحذير وخطر الغلوة فقال فإنما أهلك من كان قبلكم الظلوب أي من الأمم كما سمعتم عن النصارى النصارى غلوا في المسيح عليه الصلاة والسلام حتى أخرجوه عن دائرة البشرية إلى دائرة الرمضية اليهود غلو في عزيل حتى اخرجوه من دائره البشريه الى دائره الربوبيه على الله جل وعلا وقالت اليهود يجير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله فكلا الامتان اليهود والنصارى غلوا في البشر حتى رفعوهم عن دائره البشريه الى دائره الربوبيه فكفروا وخرجوا من دين الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى النسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواه إله أول قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنها يتكون ثم قال استخدوا أحبارهم ورغبانهم أربابا من دين الله غلوا حتى في العلماء حتى في العلماء غلوا فيهم وجعلوا سلامهم شرعا متبع ولو كان مخالفا لدين الله عز وجل اليهود والنصارى تخذوا أحبارهم الأحبار جمع حذر وهو العالم من اليهود ورهبانهم الرهبان جمع راهب وهو العادل من النصارى تخذوهم أربابا تخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم كيف اتخذوهم أربابا هل قالوا للعلماء منهم يا... يا أرباب أو قالوا للرهبان يا أرباب لا لا قالوا هذا ولهذا أشكلت هذه الآية على عدي بن حاسم رضي الله تعالى عنه لما سمعها وكان نصرانيا قبل أن كان نصرانيا فقال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم هو فهم أن هي الركوع والشدود قالوا يا رسول قال صلى الله عليه وسلم أولك يحلون ما حرم الله فتحلونك ويحرمون ما أحل الله فتحرمونك قال قال عدي البلد يا رسول الله قال فتلك عبادتهم عبدوهم التحليم والتحليم من دون الله حرموا ما حل الله انا حل الله واحل من حرم الله فاطاعوهم وهم يعلمون انهم مخالفون لما شرع الله وانهم مغيرون ومغيرون اطاعوهم وهم ذلك فثمان ذلك ايده الله هذا من الغلو من الغلو في النشاط والغلو في العلل الى ان نحد العالم الذي لا يطاع في طاعه الله حسين. إنما يُوخَذ قول العالم إذا وافَقَ الدليل فإذا خالف الدليل فإنه لا يُقبل ولو كان قول العالم وإلا كان ذلك أُلوًا في حقه ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والعلماء يقولون لا تأخذوا أقوالنا إذا خالفت الدليل فلا تأخذوها يقول الإمام الشافعي رحمه الله إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تضربوا بقولي عرض الحائق والإمام مالك رحمه الله يقول كل رابد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال ذلك وهو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا من القبر الإمام أحمد رحمه الله يقول عجبت لقوم عرف إثنابا وصحتك عجبت لقوم عرفوا إثنابا وصحتك يذهبون إلى رأي الشخيان والله تعالى يقول فيحذر الذين يطالحون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فالألم رحمهم الله يحذرون من اخذ اقوالهم بدون دليل وان هم رجال مشهيدون يصدقون او يخيبون فمن اخذ قول رجل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذه مطلقا اصاب او اخطا فقد افتح له ربا من دون الله عز وجل ففعلت اليهود والنصارى تماما فخلوا احبارهم وغدانه الاربعه هذا من الغلو الرشى قولوا إنما كان سبب شركهم وهلاسهم أنهم غلوا في الصالحين قاموا منوح تعليقون في, في القرآن قاموا منوح كان فيهم رجال صالحهم كانوا على التوحيد على الدين دين آدم عليه الصلاة والسلام ليس فيهم شرك وليس فيهم انحراس كانوا على دين آدم عشرة قرون بعد آدم وكان فيهم رجال صالحون يقفضون بهم ويحبونهم فقدر الله أن هؤلاء الرجال الصالحين ماتوا في عام واحد فحظموا عليهم حجلا شديدا وفقدوهم فجاء الشيطان نعنه الله وقال لهم صوروا صور هؤلاء الصالحين هم الآن ماتوا ودفنوا ولا, ولا ترونهم اجعلوا ببالهم صور على شكلهم يذكركم بهم يذكركم بهم إلا رأيتم صورة فلان وصورة فلان وصورة فلان ذكرية يعني شمونها الآن ذكرية إلا رأيتم صورهم تذكرتموهم فنشدتم على العبادة وثلاثتم أحوالهم جاءهم بمشروع خير في زعمهم جاءهم بمشروع خير في زعمهم ولهو عارف من هذا ما هو مسروع خير لا لأنه لعنه الله لا يريد الشر لكن هم ظلوا هذا مسروع خير فقاموا ونسب بالفكرها الشيطانين صوروا صور هؤلاء الصالحين ونصبوها على مجالسهم من أجل أن يتذكروا أحوالهم ويتذكروا العبادة برؤيتهم لشاء الوقت ما حصل الشرك لأن العلماء كانوا موجودين وكانوا يلهون عن الشرك فلما مات هذا الجيل ومات العلماء وجاء جيل آخر متأخر ليس فيهم علماء جاء الشيطان إليهم وقال إن أباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وكانوا يسقون المطر بها فزين لهم عبادة هذه الصور والتمافير فاعبدوهم من دوننا الله ومن وقع الشرك في الأرض فبعث الله نبيه موحى عليه الصلاة والسلام أول رسول إلى آل الأرض بعثه إليهم يدعوه من التوفيق والرجوع إلى عقيدة التوحيد وصرف الشرك واستمر معهم عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك وحصل بينه وبينهم من المداولات وحصل منهم من الأذى على نبي الله شعر شديد كما قصت الله ذلك في القرآن قال نوح الرب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم استغشوا فيهابهم وأصروا واتكبروا استخبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إشرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل الشماء عليكم مجرارا ويمجدكم بأموال وذنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقال وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجع والله أنبتكم من الأرض نباتة ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إصراجع إلى أن استمر معهم لم يؤمن معه إلا قليل والأسفر دقل على الشرك وتمر بيه وقالوا لا تذرن آلهتك يعني لنا الأسلام آلهتك آله لا تذرن آلهتك ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوط ونسرة هذه أسفى رجال صامحين صورت هذه الصور على أشكالهم واستفلت أصناماً تعبدوا من دون الله عز وجل وتواصوا بالبقاء على عبادتها ومعصية نبي الله روح عن إفقاته والسلام أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلما بالإيمان من بالإيمان مندعى عليهم وقال نوح الرب لا تنر على الأرض من الكابرين ديارة إِنَّكَ إِنْ فَنَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يُلِدُوا إِلَّا ثَاجِرًا كَالْطَامَ فاستجاب الله دعوتهم وأغرق الكافرين بالطوفان الذي على, على رؤوس الجبان محمى الأرض حتى أهلتهم الله عن آخرهم ولم ينجو إلا من ركب مع نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة السبب في هذا ما هو, هو الغلو حرفتم هذا؟ السبب في كل هذا هو الغلو في الصالحين إذن فمن غلى في الصالحين من هذه الأمة فإنه يفوه مثل قمر سواء بسواء فالذي يغلو في الحسين الذي يغلو في علي بن أبي طالب في الحسين او يغلو في عبد القادر الجمالي أو يغلو في البدوي او يغلو في اي مخلوق من الصالحين الذي يغلو فيه ويعرب انه المدد ويستغيث به ويرجوا له ويرجون له ويرثث بقدره واعتباره هذا هو دين قوم نوح سواء بكوا هذا هو الشرك الاكبر المخرج من المله والسبب في هذا هو الغلو هو الغنوز الصالحين نحن نحب الصالحين نحب أولياء الله ونقتبي بهم وندعونهم لكن لا نغنو فيهم ولا نزيد في حقهم وإنما نحبهم ونقتبي بهم وندعونهم أما أننا نصرف شيئا من أنواعي العبادة لهم كالزدح والنذر والطواز والدعاء والاستغازة هذا هو الشرك الأكبر وهذا هو دين المشركين من طول النوخ وغيرين والسبب لهذا هو الغلو الغلو ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإننا أهلك من كان قبلكم الغلو أرأيتم الغلو كيف أهلك طول النوخ أرأيتم الغلو كيف أهلك اليهود وأهلك النصارى فلا تغلو في دين الله فتكون منه هؤلاء هذا صحير من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من الغلوب لأنه خطير جدا إياكم والغلوب فمنما أهلك من كان قبلكم الغلوب وقال صلى الله عليه وسلم لا تقروني الغلوب كما أطرق النصارى بن مريض الا انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله انا الغلا في شخص وجعل له شعرا من الربوبيه فقد اتخذه ربا واله ومعبودا له من دون الله عز وجل وينشئ هذا مثل محبه الصالحين او توسل بالصالحين او سمناه بأي إنسان العصمة لا تغير الحقائق هذا شرك هذا شرك ولو سمي بالتوسل أو سمي لحبة الصالحين او ما نشبه لذلك هذا هو الشرك والإسم لا يغير الحقيقة ولو سميت السم عسلاً لو سميت السم عسلاً ما صار عسلاً لقتلك وما شربت على العسل يتمع شربتم يقتلت لأنه سم طلعك لو سميت العسل سما ما يصير سما الآخر لا تغيري الحقائق فإذا سمي الشرك من عون والطالحين سمي توسلا وسمي محبة لهم فإن هذا لا يغير المسماء هو شرك بالله عز وجل وهذا هو الذي أهلك من كان قبلنا وحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول sa الغلو في الاعتقاد والجوال به الله الاعتقاد في الأشواء فوق ماهي عليه في أشخاص الاعتقاد في أشخاص او الاعتقاد في بقاع من الأرض او الاعتقاد في جبال او في أسجار او في احجار او في قبول الاعتقاد فيها انها تنفع او تبر او تجلد خيرا أو تدفع شرا اعتقاد ذلك غلو يبطل العقيدة ويخرج من الدين ويجعل صاحبه من المشركين وإن كان يظل أنه من المسلمين لأن الكلام على الحقيقة لا على الإدعاء والانتساب فقط فالغلو قد يكون في الأشخاص فما عرضنا هذا قد يكون الغلو في الدين لا تغلوا في دينكم الغلو في الدين أن الإنسان يتشبك فيحمل نفسه أكثر مما تتحمل في الصيام في الصلاة في الامتناع عن المداحات يظن أن الامتناع من المداحات أنه دين نعم الامتناع من الحرار هذا دين الانتناع من المشتبهات أجدين أما الانتناع من المباحث هذا ليس من الدين لا تحرموا ما أحلى الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فالغلو في الدين أن الإنسان يجيد في الطاعة في العبادة حتى يحمل نفسه ما لا تفيد هذا من عنه أراد أراد نفر من الصحابة أراد نفر من الصحابة أن يزيدوا في العبادة على أن تتهم فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الحديث أنها ثلاثة من الصحابة جاءوا إلى بنيnga النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدوا به يسألون من أجل أن يقتدوا به على الصلاة والسلام فا أخبروا عن عجاجة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتهم نتاءاللام نتاء النبي صلى الله عليه وسلم أما كان الرسول يتعل في بيته أما كان يقوم بدلالليل وأما كان يصوم أخبرواهم لكنهم تقالوا عجاجة الرسول صلى الله عليه وسلم تقالوها وثم ما عن ذلك بقولهم أين نحن مرآ الله صلى الله عليه وسلم يعني عبادة الرسول قليلة لأنه هذا الشيء خاص به لماذا؟ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قالوا أين نحن لرسول الله والله والله. وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام أن كل النيت وقال الثاني أما أنا فأصوم ولا أفكر علي الصوم كل الذهب في العمره لا لسه على بالك وكان الثالث اما انا فلاتجود النساء ارادني أن يتذكر انهم كانوا يعملوا الزواج اللي يجري يتفرج للعباده اذا هذا منهم اقوى من الحق ولكن اجتهادنا خالق كل ذره صلى الله عليه وسلم هو مردود كلامنا علم عصول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني أصلي وأنام وأصول وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني من رغب عن سنتي فليس مني فالنبي صلى الله عليه وسلم يهاهم عن هذا الذي عدموا عليه وأمرهم لأن يسمعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم الإنسان نوافل سيام الله في مثلا يوم الاثنين والخميس من كل سبوع يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يصوم السكين شوال يصوم يوم الاثنين عرفة عصر غلشجة يصوم شهر مخرم او التاسع والعاشر منه يصوم شهر مخرم التاسع والعاشر منه واذا اراد زيادة يصوم يوم, يوم, يوم, يوم. كما قال صلى الله عليه وسلم صير القيام قيام داود وكان عليه الصلاة يصوم يوما ويفقع يوما والصلاة ثم يقول صلى الله عليه وسلم خير الصلاة خلاة جاول ويقوم ثلث أو وينام الثلثة ينام نسط النيل الأول ثم يقوم ثلث النيل بعد النسط الأول ثلث ثم ينام الثلث الأخير لأجل يصل الفجر لأجل ان للصلاة الفجر يحصل بين التهجد ونوم صلاة الفجر بنوم خفيف هذا خير, خير القيام وهذا يصادف جوف الليل ويصادف ثلث الليل الآخر الذي هو وقت النجول العلائي يجمع بين المصالف طاحت النفر والوقت الفاغل و أنصب بالأنبياء عليه الصلاة والسلام هذا القيام المشروع أما الذي يقوم كل الليل ولا ينام أبدا هذا ممين يعني. هذا تعديد للنس الله جل وعلا لا يرضى بتعديد النس أنه ليشقوا عليها تدوج النساء الزواج فيه مصالح فيه أولا قضاء الوطر مغضب البطر وفيه الإنجاز والذرية وفيه القيام على مصالح النساء والإنفاق على الهم كفالة النساء في تكوين الاسر المسلمات لو ان الناس تبتلوا وتركوا الزواج انقطع المسلم فاتس المصالح او حقل الفساد والزغل و... وحقل انت فرجل والفعش الزواج في المصالح انهم يترك الزواج اجعلهم هذا عقابة لله هذا غلط الزواج لمصانح شرعه الله عز وجل هذه فلو يعطل وليس طرقه عدادة لله سبحانه وتعالى بل هو ماسية طرق الزواج لمن يقدر عليه ويحتاج إليه ماسية لله بزوله هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فالغلو في العبادة لا يجب إنما يكون الوسط فلقد يكون الغلو في العبادة كفرا بالله لو قال مثلا الصلوات الخمس قليلة انا بجعل صلاة السابسة ليه ذا او صلاتين بكثين شبع يقول هذا غلو وكفر بالله جلونا لاني من جاب الصلوات صلاة لم يشرعها الله كفر بالله كذلك لو باج رائعة في الصلاة قال مثلا صلاة الزجر وراه ما غير ثمتين انا بجعلها ثلاثة رجالها اربع جيدة كثير يقول هذا كفر بالله عزيزي وهذا غلوه غلوه في الدين الدين اتباع واختبايات فلا يبتجيز الزيادة على من شرعه الله عز وجل لا تغل في دينكم هذا الحق فالدين وفق والمكتب والقدرة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو فلان ولا فلان ولا العابد فلاني أو العالمي الخلاني لا القبوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وما متبه به من العلماء فهو قبوة قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثت الأنبياء والله جعل القبوة هو الرسول قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كانوا يرجو الله والوما آخر ونشر الله كثيرا فمن أراد الوفود إلى الله عز وجل وأراد بغى الله فإنه يسأل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يسأله فيقتدي به عليه الصلاة والسلام ولا يجد من علمه شيئا أو يقتدي بغير الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك قدوة إلا الرسول صلى الله عليه نعم من اكتبأ بالرسول من العلمة فإنه يقتباده أما من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يقتباده في ذلك هذا الغلو في الدين الغلو في الأشخاص عرفنا غلو في الأشخاص. عرفنا عرفنا خطرة كما حصل الغلو من قوم نوح الصالحين وكما حصل الغلو من المسارى المسيح في المسيح والغلوم من الهود في عجل غلوف الأشخاص حرام لا يجوج وإذا رفع الأشخاص الغلوف العلماء والعباد لا يجوج كل من ينزل من جلته ومن رفع مخلوقا إلى الخالق فقد كفر بالله عز وجل ومعنى رفع المخلوق إلى مركبة الخالق ليس معناه أن يقول يخلق, أن يخلق أو يرزق لح هذا ما يقولها حتى كفار قريش ما, ما يقولون أن أسلامهم تخلق أو ترزق إنما يرفعه إلى مرتبة الخالق إذا صرف له شيئا من العبادة يعتقد فيه أنه يضر وينفع من دون الله وأنه يجلب الخير ويبهع الشر فقد استخده ربا من دون الله عز وجعله في مرتبة في الخالق سبحان الله تعالى الغلو في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الهلو في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بحيس ان الانسان يخرج عن نظام الشرع في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى مكم منكرا ثَلْ يِغَيِّنْهُ بي錯 لم يستطع فبد EVERY؛ لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان والأمر بالمعروف والله عن المنكر يكون على قواعد الشريعة وعلى ما تجيبه الشريعة وعلى منهج الثلاث الصالح أما إذا خرج عن ذلك وجاد بحيث أنه يخرج على ولاة الأمور يخرج على ولاة الأمور المسلمين وينكن للاوتهم ويدعو إلى تفريق السامنة لأنهم يقول إن هؤلاء الولاد فيهم معاصل فيهم مخالفات فهذا غلو الأمر بالمعروف النعمة وهذا مذهب الخوارج مذهب المعتزلة هم اللي دعو يرون أن الخروج على نعمة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ويأتي الأمور المسلمين وإن كان عندهم معاصي ما دام لم يخرجوا عن الإسلام فإن وولانتهم باقية طاعتهم واجبة طاعتهم واجبة وولانتهم باقية وإن عقوا وفشقوا ما لم يخرجوا إلى الكبر الصريح قال صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد عليكم عبد لا لن تروا كفراً بواحاً عندكم عليه من الله سلطان إنما وقع الخوارض فيما وقعوا فيه والمعتجلة وقعوا فيما وقعوا فيه من أبوالان بسبب الغلوف الأمر بالمعروف أنه يعملون على علي بن أبي طالب صلى الله تعالى عنه الخليفة الراشد رابع الخلساء الراشدين خرضوا على يد أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنفر وأن علي رضي الله عنه قصر بذلك ون يقوم بالواجد فخرجوا عليه بل كفروه العباد بيات كفروا علي وخرجوا عليه وهم يجعبون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنفر يتبعهم على هذا المعصد اعتقدوا أن أن الخروج على العلمة أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه عقيدة المعتجنة والطواني أن عقيدة للسنة والجناعة تحت تحريم الضروج على ولاة الأمور والشبر على طاعتهم مع منافحتهم لا نسكت ينافحون ويبين لهم ويطلب منهم إنكار المنكر والأمر بالمعروف ينافحون في ذلك ويبين لهم هذه عقيدة للسنة والجناعة هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة قديمنا حديثا كنالك الخوارج إنما خرجوا وسمّوا بالخوارج بسبب غلوهم في الدين أتدرونا عن حالة الخوارج الخوارج أصحاب عبادة عظيمة أصحاب عبادة عظيمة حتى اتفرت وجوههم من قيام الله وكان يتلون القرآن كان يسمع لهم دول من كلاوة القرآن كانوا يصومون ولماذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تحطرون ثلاثكم إلى ثلاثهم ثم قال يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميم يمرقون للدين كما يمرق السهم من الرميم ووصفهم بأنهم يقرؤون القرآن ولا يتجاوزوا حناجرهم ما يعملون بالقرآن إلا ما يعملون بالجيادة والتشدد والغلو والتنفى حتى سموا بالخوارئ يتند أنهم زادوا عن الحد تلعب هدفه زادوا عن الحد في الأمر بالمعروف وانهم عن المنفى حتى خرجوا عن أولاة المسلمين وأصلحوا فرقة معروفة بعض العلماء يكفرهم بسبب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السامو من الرميل وامر بكتالهم وينستحلون جميع المسلمين طيب أنك الخوارج على مدار التاريخ ما علف عنهم أنهم قاتلوا الكفار إلا ما قتالهم للمسلمين الخوارج ما قاتلوا المسلمين على مدار التاريخ ولهذا وقفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم بأنهم يقاتلون أهل الإيمان وصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلون أهل الإيمان ويسرقون أهل الأوثان حفظ وصفهم الرسول صلى الله عليه وقد وقع هذا لي فما عرف من تاريخ الخوارج أنهم قاتلوا خافرا وإنما تسالهم متركز على المسلمين على ندار التاريخ والسبب في هذا هو الولو والعيال بالله هذا الغلو في الأمر بالمعروف وأنه عن المنكر الأمر بالمعروف أنه عن المنكر له ضوادق وله خدير بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث إنها قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فلغيّله هذا الذي يبني في السلطة عنده يب يستطيع السلطان والأمير ورجل الهيئة والحسنة قال الله سلطة ولا هو يسل. صاحب البيت في بيته. له سلطة. على بيته. قال صلى الله كلكم راعم. كلكم مسؤولون عن رأيته. قال صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم للصلاة لسبع. ربوهم عليها العاشر. فارحقوا بينهم في المبادر. فان لم يستطع مال السلطة ولا يد. فبلسانه. يبين للناس في الحلال والحرام. ويبين لهم. الأخطاء التي يقعون فيها ويحذرهم من المعاصي في الخطب في المحاضرات في الدروس نبينهم هذا ويحذرهم من المعاصي وعقوباتها وشرورها ومجمع أن ينفع الله تعالى به فإنه يستطع لا عنده استطاع للدلال باللسان لا, ليس عنده علم لا يقبل على الدلال فبقلبه ينشر المنكر بقلبه يفره المنكر ويفغل المنكر وأهل المنكر ابتعد عنهم ولا يرضى بشعرهم واذا علم الله من قلبه ذلك فانه يسلم من, من الابن فجعل انكار المنكر درجات بحسب الاشتطاع الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا الغلو في انكار المنكر الغلو أنواع كثيرة أنواع كثيرة في أمور الجين وفي أمور الاعتقاد وفي الأشقاط وفي أنواع كثيرة يتطرق إليها العلوم والمنهج السليم هو ما وضحه الله جل وعلا وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم هو منهج الاعتدال في كل شيء الاعتدال في العدادة على اعتدال الاشخاص من مدح وجل على في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر هل اعتدال في جميع امور الدين هذا هو المنهج السليم ولا الصحيح ولا خرج عن ذلك فهو كما ذكرنا اما افراط واما تفريط الافراط كما بالغلو والتفريط يسمى بالانحراف وفي الحكمة المعروفة دين الله بين الغالي والجافي الغالي عنه الغالي فيه وهو الذي تشدد والجافي عنه وهو الذي تساهل فيه فالدين بين هؤلاء بين الغالي وبين الجافي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالهضاية نذكرات المستقيم والاعتبال في القول والعمل والصبات على الحق طلال من القاه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على نبيه وطرحه وإن الله يجب أن يكون فينا حيث فان المزيدان فيها الفيديوة الفيديوة التي ومنهج من ذلك سبحانه وتعالى الوسط نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين يخيرون على هذا المنهج الذي أراده الله سبحانه وتعالى لإبانه وبين يدي كثير من الأسئلة والذكء الأكبر من هذه الأسئلة فاستعرض بإجابته قديرك الشيخ أتلعى هذه الكلمة الصيفة سنعتبر عن عرض كثير من كثير الأسئلة حيث أن البياضاتها ستكون إن شاء الله بين ثنايا هذه السنة المفجلة ومن أراد الرجوع إلى كثير من هذه الإجابات ستلجل إلى سماعي هذا الشريك إذن الله أما عن السؤال الأول الذي سأتلوه على قبيلتي هو الصعاب الأصل نحن في بلد غير هذا البلد المبارك ونحن مضطهدون ويعلم الله ذلك وتطرمنا ضد الإسلام وأهله ومع الكفار ويشيغوا, ويشيغوا كل رجيلة ويشيغون كل رجيلة ويطاردون كل طبيلة وأعينون كل خلل على جباب الله من الدعاة والغلماء فكيس تكون من عملتنا مع العقلاء الملاك فوق ذلك أنه لا يسمون وليس كنون شرع الله تعالى <تصفيق> قل الله جل وعلا فاتقوا الله وما استقال في هذا البلد الذي أشار إليه الشائل فعملوا ما تستطيعون تستطيعون أنتم في أهم ما أوجد الله عليكم إلى العبادة وتقومون في الدعوة إلى الله عز وجل لما تستطيعون لأن الله جل وعلا لا يكله نشر إلا وسعها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مركم به امر فاعثوا منه ما استطعتم الذي لا تستطيعونه فانتهوا معذورون في تمام الله كله وكما سمعتم في الحديث منكم منكرا فانيرينه بلسان فإن ما يستطاع بلسان ما يستطاع بالفعل فايًا كن تستطيعون الانكار بالبيان بينوا الى كل من تستطيع ان بالبيان وانترد قلوبكم وقوموا بما تستطيعون ولو يسلفكم الله أسهر من ذلك حتى يهيئ الله سبحانه وتعالى لكم خرجا ومخرجا النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة كان في مكة وكانت عبادة الأسلام منتشرة في مكة حتى على الشعب كان عليها ثلاثمائة وشكوة سنما على الشعبة. وطالب الله عليه وسلم يدعو الناس الى التوحيد ويحذرهم من الشرك ولكنه لم يتعرض لهذه الاشياء بالازاله او التغيير باليد يعني هو لم يوالي ذلك حتى هاجر الى المدينه فلما هاجر الى المدينه صار له دار وصار صار له انصار وجيش وجند هاجر الكفار والمشركين وقتلهم حتى ظهر رضي الله عز وجل يوم كان في مكة صلى الله عليه وسلم فصل على البعوة فقط وكان اصحابه الذين اسلموه اليون حتى هو صلى الله عليه وسلم يؤذى ولا من الهدى في مكة شئ كبير صبر الله عليه وسلم وانطبر الفرج ولم يقابل الكثار باليض و ويقابلهم ب... و وان لو فعل ذلك حصل ما قد حتى صار له عليه الصلاه والسلام بلد وصار له انصار وصار له جند وحين ذلك قاتل المشركين بأمر الله تعالى وتعالى. فانتم اذا لديكم على ما وصف اعملوا ما تستطيعون اعملوا ما تستطيعون والله لا تستطيعونه فأنتم معذورون في تركه يعني والسؤال يقول ان اتماه انتعد اطلق والغلوم والاخرورية على المنتجين ان يعتبئين ان يعدني الانجاء للدين وناصد من نوافر الاسلام اه <تصفيق> المعتدلون المستقيمون لا يسمون متطرفين ولا يجوز أن نطلق عليهم هذا الخلال معناه المتطرف معناه الذي على طرف على طرف من الدين إما غلو وإما تساور على طرف أما المعتدل هذا يقال له وسط يقال له وسط لنسم متطرف توضح انه متطرف ولا شد ولستهزئ ويكون من الاحسان يعني يكون داخل في بل هو شد انواع الاستهزاء بالمسلم والمسلم لا يجوز ان استهزأ به او ان تعالى قال يا الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولستيريا المتمسك ان كان استهزاء بشخصه هذا كبيرة من كبائر الذنوب وان كان استهزاء بيده فهاجر بذلك على المسلم ان تعالى يسله تطرف لأنه يرى أن الدين تطرف هذا ردة عن الإسلام أما إن كان يسميه متطرف تلقصا لشخصه فقط هذا سبيرة من تبائل الظنوب لأن السكر يد المسلم السكر يد المسلم من تبائل الظنوب قال تعالى ومن لم يتب فأولئك الظالمون فهذا دليل على أن هذا سبير من تبائل الظنوب نعم نقلها بالسائل نوجد رمضنا في العمل غير مسلمين فالنسارة الغيرين وكيف تكون معاملتنا به لأننا كثيرا من لا نتساءل عن كيفية هذه المعاملة بحيث لا تؤثر هذه المعاملة في عقيدتنا وحسنا لحنا أخوان المسلمين أننا نقلو تلكير نرجو من قبيلتكم على هذا الكلام معاملة اليهود والنسارى على تفليل فسن أول معاملتهم بالمحبة والمودة والصداقة هذا لا يجوز أن المسلم أن يودهم لقلبه هذا لا يجوز في على قال تعالى لا أيها الذين آمنوا لا تكفروا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ويتولهم منكم فإنهم منهم قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر توادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم فمحبتهم بالقلب هذا لا يجوز وهو كلافة دين الإسلام أو الومن يتولاهم منكم فإن أؤمنهم على هذا أنهم يكون حكمه حكمهم وعيبهم إذا أحبهم وكذلك لا يشجعهم على كهرهم فلا يهنيئهم بعيدهم او يتبرع لهم في إيقامة شيء من طفوسهم ودينهم لا يتبرع بشيء من المال أو يهنيئهم او يأكلوا من أعيدهم الذي يسمعونه لعيدهم والميروج والمهرجان والأشياء التي يعملون فيها الأطعمة في أحيادهم لا يجد المسلم يأكل منها لأن هذا من يسيرهم على كبرهم فينصعد عنهم على اعيادهم على عوالقهم الكبريه اما الاسلام من المعاملات هذا رزقهم بالبيع والشراء والمقاولات تاجيرهم على الاعمال وتقوم باعمال بالاجر للمسلمين شق طرق او عمل اشياء هم أخبر بها وأعرف بها لا نعم المسلمين استفيدون من خبراتهم فقد استاجر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه, في طريقه الهجرة إلى المدينة استعمل دليلا من الكفار استعجره يدلوه على الطريق هو عبد الله بن أريكس عليه قبل أن يسلم بل هذا على المنجوز المستعجر السابر لعمل يقوم به المسلمين إذا كان عنده خبرة في ذلك فما يجوز أن يشترى منه الطعام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشترى منه اليهود الطعام ويجوز أن يشترى منهم بضايع ومصنوعات والتعامل الدنيوي لا مانع منه أما المحبة في القلب وأما مشاركتهم في أعنادهم وفي مواسم عبادتهم وتشعيعهم أو تهنئتهم أو السلام عليهم هذا أمر الله لله إلا إذا سلموا على المسلم هل يورد عليهم السلام قالوا صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا يهود والنصارى بالسلام وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم لا طبيبك الشيخ الناس في اختلاف بعض المجاهد الاخترية بين إصراف المفتري فما هو اليد تردها بالوقت في جارك فاللاهد الله السنية مدعب الأربعة مدعب الأعمة الأربعة إمامة حنيفة هو والشابعي وأحمد من فندل رحمهم الله هذه مدعب أهل السنة وكذلك علماء أهل السنة من غير الأربعة إما قبلهم أو بعدهم من علماء السنة يوخذ من أقوالهم موافق الدنيل موافق الكتاب والسنة يوخذ هذا وما خالف الظليل فإنه لا ينفذ به بقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر فهو مثاب على ابتهابه ولكن إذا أخطأ لا يجود لنا أن نأخذ بقول خطأ مدام أنه خالد الظليل أما هو فمعذور في ذلك هو معذور في ذلك لأنه بدل وسعه ولكن لم يوفق للصواب لأن الإنسان بشر يخطي وينصيب والإنسان ليس معفوما إلا الأنبياء عليه الصلاة والسلام أما العلماء غير من أتباع الأنبياء إلا مضطلون ويصيبون لكن متى يعرض أنه خطأ أو صواب إلى عنض على الزليل وهذا إلا ما هو شأن العلماء ناير يمكن يعرض أطوال العلماء على الدليل إلا العلماء أما يبتدئون وطلبة العلم الذين لم يتمكنون فليس من حقهم أنهم يرجحون ويردون ويقبلون لأنهم لا يعزلون في الدجاء إنما الذي يرجح قول على قول بحسب الدليل ويعرض أطوال العلماء على الدليل هم العلماء المتمكنون من هذا الأمر عم الطالب المبتبي فحسب انه يدرس يتعلم حتى يصل على درجة الترجيع وتمييز من الاقوال حين ناس له الحق يعني يرجع جزاكم الله خيرا تقول هذا مسائلا بإسعال كثير مشكلتي هي مشكلة كثيرة من, من الملكات في هذه الأيام الذات استهدين بالرقود مع الثالث تزوجين متزوجين بأكرة وبداء المستقر وضع لنا سائقا يقوم بتجدية ضرباتنا وتوصيلنا لبعض مشاورنا والسؤال يسألت من عدة نقاط اولا ما هي الحالات التي يجوج عندها استقلال سائق علما ان سائقنا مسلم وهو قدير بالسلم السام هل يعد رسولنا مع السائق استراقا سالتا هل يجوج سريدنا مع السائق الاختمزد علما باننا اذا لو نقلص فاننا نظل في زيت شهورا عديدة رابعا هل يجوج في. بنسي نحي كان وضنك الأخرى مع جودها للسيارة نريد جوابنا في القضاء الله وخير قضية استجلاب الشائطين هذه قضية خطيرة وخطيرة وجدة فمن يضطر إلى أن يستجلب سائقاً ويستجلب للمسلمين والمسلمين كبيرون ولله الحمد فلاسي بسائق يسير ولا يجلب سائقاً كافراً إلى بلاد المسلمين ومسلم ملتزم أيضا يعني ما كل من انتصر إلى الإسلام ودعى الإسلام يكون ملتزما ومتمسكا قد يكون مخطوبا في في بطاقته أو في الجواز المسلم لكن لا يعرف من الإسلام شيئا ولا يقيم من الإسلام شيئا هذا ليس بمسلم حتى ينتزم حتى يحافظ على الخلاس يكون عقيدته سليمة ليس فيها شرك يكون وإذا كان عنده جهل وهو تقصير يعلم ما نظره ينسير كامل هل يكون عنده تقصير عنده جهل هذا يضي الله ويدرس ويعلم يستفيد الحاصل أنه لا يعجب استقدام الكامل ولا المستمد بالإسلام الذي لا ينتجه ثاميا النساء لا تسافر مع السابق ولا مع غيره لهم غير محرم لهم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تشافر إلا ومعها بمحرم والمحرم من تحرم معيوه على التعديد من أساب المباحثة والصهر وغير ذلك أما أن تسافر مع غير محرم على حرام عليه ولو كنا جماعة من النساء لا يجوز أن يسافر جماعة من النساء مع غير محرم لعموم الحديث ومن المحذورة موجود هو الخشعة من الفتنة فلا تسافر المرأة أو النساء مطلقا إلا مع محارم أما في داخل البلد المرأة وحدها لا يترسب أيضا مع السابر اناعه لوحدها مع السائق الذي ليس محرما لها يعني هذه خلوه محرمه فقد صلى الله عليه وسلم لا خل رجل بمره الا وصاحبهما او كان سالفهما الشيطان وقال صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء الخلوه محرمه بين الرجل ومره ليست من محارمه لا في البعث ولا في السيارة ولا في الضر والنزهة ولا غيرجان لا تركب المرأة وحدها مع غير محرام سواء تذهب للسوق او الى النزهة او للغيارة احد من اقاربها لا وحدها مع غير محرام لا في الظلد ولا خارج الظلد اما الى كنا جماعة من النساء ركبنا مع سائق لحي قريب إلى السوق أو إلى زيارة فريد فلا مانع للركوب جماعة من النساء مع سائط في داخل البلد في داخل البلد أما الخروج عن البلد هذا لا يجوز ولا كنا جماعة من النساء خروج عن البلد يعني محل ريبة أما داخل البلد وهو جماعة من النساء وليس هناك ريبة ولا احتيال فلا مانع من ذلك نعم إذا كان مسافرًا في حرثاء سافر مسافرًا إلى بلد غير بلده موقيتك الرجوع إلى بلده ولكن امطاله في السفر أكثر من سنه هل يجوز له أن قصر والقصر وإلى هذه المده أن مسافر الله له الاختيار وأباح له قصر الصلاه هذا مسافر في حاله السفر في الطريق هذا لا سلاف فيه من العلماء في حالة الشعور في الطريق إذا كان سفره يبلغ ثمانين كيلو فأسفر فله سفر في رمضان وله طفل الصلاة الرباعية هنا رفعتين وكذلك إذا أقام أثناء سفره إذا أقام أثناء سفره في بلد أو في بر أقام إقامة أقل من أربعة أيام فإنه له القصر وله الجريح لاني احكام السبر لم تنقطع في حقه او اقام اقامة لا يدري متى تنتهي اقام اقامة لا يدري متى تنتهي يوم او يمر ام او عشرة ايام هه يقام حاجة لا يدري مع تنتهي هذا ايضا ولا هذا يقصر ويجبعت لاني احكام السبر لم تنقطع في حق ولو ان يبطعل في لأنه مسافر أما إذا نوى إقامة يجيب على أربعة أيام فهذا يدخل في أحكام المقيمين وتنفطأ أحكام الصبر لحقه يلزمه إكمام الصلاة ويلزمه الصيام في رمضان لأنه أصبح مقينا نعم نعم نعم هذا السائل يكون إسألت بالله العظيم إلا قرأت هذا السعال هل يعرض انتزام منهج السلسة في الأصول والفروع في الحقيقة والسكة والسلسة فلنعرض ذلك قلواً أم أنه هو الدين الله مع أن النار قدرت الانتزام بالأصول والفروع هذا هو المطلوب وليس هذا وليس هذا فطرفاً أو قلوب هذا هو المطلوب وهو الواجب الانتزام بأوصول الدين وطروعه والاستقامة على ذلك هذا هو المطلوب منها. من المسلم إنما الغلو الزيادة الزيادة على المشروع هذا هو الغلو وانا وضحت هذا ان الغلو هو الزيادة على المشروع الاتيان بشيء لن يشرعه الله عبدالله زيادة على ما شرعه الله هذا هو الغلو نعم نعم محبا فلو تقدم طرح سؤال مثل هذه الاسئله من مساله بذلك الحضور يا اقول لكم في حاجه ثانيه مثل مثلا خلينا نعم ربنا يبارك فينا يبارك فينا في ديننا العربي دعنا الله عليه منعه عن صايد وجه الله الله الا انك سؤال وجه الله لا رسول السؤال لله ما هي من هذا من هذا من هذا على تعالى يتق الله الذي اسالين لديه اسالون لديه فلان فسالون لديه فكل حسب الله او هذا التاكيد والانجام هذا الحرب ان شاء الله نعم بسم الله خير يكون الرسائل وهن صار مقد حقوق ما, ما توكنت به في كتاباتهم ومكتباتهم ومكتبات حالين وانهم اذا من امزاح عقله كل ما اخفص بالكفار من العبادات والعبادات والتقاليد لا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم فيه ما كان للحواق فهم لا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم فيه لا في لباسهم ولا في قصة في شعرهم ولا في حلق نحلته وإعفاء شعر به ولا غير ذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه درائرنا قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بطوم فهو منهم وضادق التشبه كما ذكرت لكم تشبه من هو من فواء الصين أما ما كان مشتركا بينهم ودين المسلمين وهذا ليس بيه التشبه أسان مشتركا كالأكل والشرب والمشي والأشياء المشتركة على ليس فينا التشبه يعني بعد الساعة يقول رضيك الشيخ لا يغفر عليكم ما يوازنه المسلمين من قتل وتسريد والقباد في جميع أنفاء العالم فما هو دور الغلماء والسعادة في جان الأمة لإيقاظ الوقوط والوقوط مع أولئك المضطهدين دور الأمة الإسلامية مع إخوانهم المضطهدين يساعدتهم بما يستطيعون من الأموال وحمد الدعاء لهم وأرغم إرشادهم وتوجيههم يشاعدهم وقوانهم المسلمون بما يستطيعون منها لا ينفعهم ومن ما ينقوّل جانبهم من دعوتهم إلى الله وتعليمهم وموردينهم ومن دذل الأموال لهم الأكل والشرب واللباس والسعيم المساكل ودناء والمبارس وإعطائهم المال الذي يساعدهم على الدفاع عن أنفسهم ودفاع وقتال الكفار آآ كما برد الاعتباء عليهم هذا دور المسلمين في كل مكان لقومه المسلم المسلم المسلم في صلى الله عليه وسلم المسلم والمسلم في الدنيا وعضه الآن شبك أبونا الطابعين صلى الله عليه وسلم أن صلى الله عليه وسلم المسلمين من ثواتهم وصراكمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد الاشتكى منه عدل ودعا له سائر الجسد الشهر والصمة المسلم يتعلم من إخوانه المسلمين في أي مكان من الأرض ويكره لهم ما يكرهون من الشر من الإلام ومن الأذى ومن العداد على أند أعدائهم ويساعدهم بما يستطيع فيما يخفض عنهم الأذى ويدفع عنهم الضرر هذا هو الواجب على كل مسلم وجه إخوانه المسلمين في أي مكان كانوا ونسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعني سلمته وأن ينصر أولياءه ويقبل أعداءه ونسأله سبحانه وتعالى أن ينطل المسلمين مما هم فيه من الارتهاب والتعذيب في دقاع الأرض وأن ينحهم النصر والتمثيل وأن يثبتهم على دينهم أنه سبحانه أن يثبتهم على دينهم وأن يعلمهم ما ينفعهم وأن يقوي إيمانهم ينصرهم على عدوهم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجناء مع تحيات إخوانكم في موقع التوحيد التوحيد دوت نت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته